أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون.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 وَإِذْ يَعْدُوكُمُ اللَّهُ إِحْدَدْ طَائِفَتَيْنِ أَنْهَاهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَ لِمَا دَابِرَ الْكَافِرِينَ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 وَمَنْ نَصْرِ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبته الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فثبت الذين آمنوا سَالْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلك بِأَنَّهُمْ شَاءُوا 119. يُشَاقِقِ يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العطاب 110. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب يا أيها الذين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 وَقَدْ غَضِبَ ابْغَضَبَ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلْيُبْنِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُ بُنْيَانًا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ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 Kumul الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالوهم معرضون يا <الذين> أي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 وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّتَهُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذْكُرُوا إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَبْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَيَّ تَخْطَفَكُمُ الْنَّاسُ فَأَوَىكُمْ فَأَوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ويمكرون ويمكرون الله الله خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشأوا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةٌ أُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِمَّا تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلاَ نِعْمَ الْمَوْلاَ وَنِعْمَ النَّصِيرِ وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرُوْسُو نِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ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 ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم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 ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا ظالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلم ما ترى رائت فئتانك صعلى عقبيه وطول نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد عنقود نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني ارى ما لا إني أخاف الله جَنِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترى إذ يتوسف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام وأن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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلناهم فأهلناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.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 ولا يحسبن الذين كفروا سبق انهم لا يرجعون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله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 İnnehu aziz, hakim. Ya eyuhen Nabi, husbuk Allah. Ya eyuhen Nabi, husbuk Allah. Veman itbağk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 والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز والله عزيز حكيم لولا كتابهم من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلال طيباً واتقوا الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم من الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولائك اولائك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يدهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 ألكهم المؤمنون حقا، أولئكهم المؤمنون حقا، لهم غفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك من